ايما لينذر باس شديدا ملة هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكفين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِيَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رَبُّ السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 وَوتَرَ الشَّممسَ إذَا قعَ التزَا رعاكَه فِيهِمْ ذاتَ اليمين وَإذا غَرَبَ التَّقرَِضهُم وَإذاَا غَرَبَ التَّقررِضهُمْ ذاَا تَ الشّمالِ وَهُم فِي فَجوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيات الله مَ يَهد اللههُ فَهُوَ المُهتَدَ وَمَي يُظْلِ الْ الفَنَا تَجدَ لَ لمُّ وَتحسَبهمم أيقااضهُ وَهُم رُقُود وَنُقلَّبهمم ذات المين وَذا تَ الشمال وَكَبُهُ باسِقذِ رَعَيهِ بِالْوصيد لَِالقلَعتَ عليهلَيْهِم لََّيتَ منِنْهُم ف رَرا ذَوَّيتَ منِنْهُ فِرَار وَلَُ لِت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 وَالْييتَلَّف وَلَا يُشْرَّ بِكُم أحدد إنهُ إ إن يَظْهَروا عَلَيكُمْ يَْرجكم أَْ يعيدكُْ فيِي مَِّهمِم وَلَا تُفِْح إذًا أأَبداَا وَكَذَلكَ عَثَرنَا عَلَيهِم لِعمُوا أن وَعددَ اللهَِّ حَقّ وَأَ الساعةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذ ييتنازَعونَ بَيْهُم إذ ييتنزعونَ بََهُم أَمرهُم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 سقولونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعهُم كَلْبُهُم وَيقولُونَ خممسَة وَ سَادِسُهُم كَلْبهُم رَجم بالِالغَييب وَقولونَ سَبعتُ وَثامِنُهُم كَلْبُهُم قُر الرَّبّ أَلَمُ بعِدتِهِم ماَا يعلَهُم إللاا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 يُحَّونَ فيِيهَا مِنْ أَساوِرَ مِ ذَهَبِ وَيَلبَسُونَثِيابًا خضْرَ مِن سادُسِ وَإاسْتبَرقَ متُتكِئِينَ فِيهَا على الأراء إِكِ نِعمْمَ الثَّواب وَوحسُنَتْ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 وَمَا أأَظُّ السَّاعةَ قَاائمَتَو وَل إدِتُ إى رَبّ لَأَجدد نَّ خَيْرًَا مِنهَا مُ قَلَبَ قَا لَ صَاحِبهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَتَ بِ الذي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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 وَوكَان اللهَّهُ على كلِّ شيءَي قَتَدِر المالُ وَْبَنون زينَة الحياتةِ الدُّنْياَا والباقَةُ الصّالِحَاتُ خَييرٌ عيادَ رَبِّكَ ثَواب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 بَنْزَعممْتُمْ أَلًاَّ جَعللَكُم وَعِدَا وَضِ الكِت وَوضِ الكِتابُ, الكتاب فَتَرَ المُجرِمينَ مُشْفِقينَ مَِّا فِيهِ وَيَقولُونَ َاولَنَا وَيقولُونَ ييا وَلَتنَ مَا لِه الكِتابِ لاَا يُغادِر صَغيرًا.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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الحق وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلَمَّا بَلَغُوا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتُهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرخ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رَحْمَةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَوومَائِذ يموج فيِي بعْض وَنُ فيِي خَف الصّورِ فَجَعنَاهُم جَعى وَعَرَضْناَا جَهًاما يَوومَائِذ للِكافِرينَ عرضا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 ذَلِكَ جَزَاء أُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفرَروا وَاتخَذوا آياتِ وَررسُه زُوى إَِّنَ آممَنوا عَعملِلُ الصَّالِحاتِ كََتْ لَهُم جََّةُ الْفِدَوسنُ زُلَا خالِذِنَ فِيهَا لا يَبَغونَ عَْهَا حِوَلا.